بوك تو او در ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون الجسم أجزاء الجسم يا اتاين ان من ارسم رجلا أرسم رجلاً. الرأس أولاً. الرأس أولاً. من الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. الشعر لا يراه أحد al kan la yara'hu a'had se. kan man heller ikke se. al kan man heller ikke se. Åhren kan man heller ikke se. a'hadun kan man heller ikke se. kan man se. kan man يا تينا والنامن. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. من الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. الرجل له أنف طويل. الرجل enf Tawiel Han har en stok i hænderne. هو Jameubbli er dig Han har også et halstørklæde om halsen. حول العنق الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد ارمه نير الذراعان قويتان الذراعان قبتان Benene er også kraftige. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. Mannen er islig. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Han har ingen bukser på و ingen frakke på. هو لا يرتدي بنطالاً، بنطالا ولا معطفاً. هو لا يرتدي بنطالاً، ولا معطفاً. من مانن فويسر اكِ. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. هن انسنيم. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج